الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم جمع ذلك يوم تغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالد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 فاتقوا الله مستطعتم وسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقرِضُ الله طَرْضاً حَسَناً يُضاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ العَزِيزُ الحَكِيمُ